منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآقرين منهم لم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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاره أو لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن في جاره والله خير